وان بشوط حالية ان لا تاتي هذه ولا ونعيش ونستمتع ونبطيح الشيخ leave and share الله إن رعاة في الله، وَاللَّهُ ده فيلم ميتو على عارف يعني الله اكبر الله لاقيكم الله الحمد لله الحمد لله الله تعال ابو علي يا يا يا يا يا اینام هاراله امید <تصفيق> امید <تصفيق> بسم الله ما شاء الله يا نعم يا نعم يا نعم يا سيدي نعم وا وا No, no, no, ين هذا الحب هذا الحب في فجأه نبي تنجي بيشفي اللهم ارحم يا رب العالمين علي <عليك> <آن>. <عليك>. عارفه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السلام <متعلم> <تصفيق> الله اكبر الله الله لا الله الله الله الله الله لا ده هنا عديد. لا لا عديد. <تصفيق> <ممكن فتنزل> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان <تصفيق> <تصفيق>